If you're here in Oh. وَقُلْ <تصفيق> هَٰذَا Oh, fun! लेह مَتْرَمَّدَتْهُمْ <تصفيق> موسیقی well, إن <تصفيق> that این uh, Um, um Ah 7 1 0 5 2 8 0 1 2 3 3 2 5 6 0 1 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن